بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الصارق النجم التاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما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 ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فطل وما هو بالهذل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم